نبزة من تاريخ تونس بعد المعارك الكبرى المتوالية التي أسفرت عن انتصار الجيش العثماني على الإسباني ألحق سنان باشا قائد الجيوش العثمانية في إفريقيا الشمالية كامل البلاد التونسية بالمملكة العثمانية وجعلها تابعة لها فأصبح القطر التونسي جزءا لا يتجزأ من مملكة آل عثمان وتواردت عليه الولاة من قبل الخليفة العثماني من سنة 1573 إلى سنة 1770 و خمس وبلغ عدد هؤلاء الفولات أحد عشر ولياً. لكن عقب اندلاع الحرب بين تونس والجزائر وانهزام إبراهيم الشريف وهو آخر الفولات العثمانيين سنة ألف وسبعمائة عاشت تونس فوضا سياسية وفراغا في السلطة حيث كانت البلاد بلا أمير فأجمع الناس على انتخاب الحسين ابن علي أميرا عليهم ليبدأ بذلك عهد الدولة الحسينية في تونس ومن أهم الأحداث التاريخية زمن حكم الحسينيين هجوم عساكر الجزائر على تونس وإعلان حرب بين تونس وفرنسا بسبب جزيرة كورسيكا وإرسال فرقة من الأسطول التونسي لإعانة الدولة العثمانية في حربها مع روسيا ومجاعة كبيرة في البلاد سنة 1813 وفي عام 1881 احتل الفرنسيون تونس واعترف حاكم البلد آنذاك بالحماية الفرنسية ثم بدأت ثورة قبائل وجماعات تونسية ضد الاحتلال الفرنسي واستمرت حوالي سبعين عاما إلى أن حصل تونس على استقلال سنة 1956 وعين الحبيب برقيبة لتشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال وفي العام نفسه اعترفت الأمم المتحدة بتونس دولة مستقلة ذات سيادة